INNAHU L QUR'ANUN FI KITABIN MAKNUN LA YAMASSUHU ILLAL MUTAHHARUN TANZILU الرب العالمين، أفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَتُمْ مُدَهِّنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ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 ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم wa amma inkan min ashab al yamin, fassalamul k min ashab al yamin, wa amma inkan min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 هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم